السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في قصة الصراع قصة الصراع اليوم تحلق في يوم الزينة مرة ثانية يوم الزينة هذا اليوم الذي جمع فيه الناس من كل حدب وصوب وجاءوا ليروا هذا المشهد العظيم وليسمعوا فصل الخطاب في مسألة موسى عليه السلام الذي جاء ليهدم كل ما بناه فرعون فرعون الذي بنا في نفوس الناس وفي عقولهم أنه ربهم الأعلى وأنه يعلم كل شيء وأنه هو الذي يسير أمورهم وأن هذه الأنهار تجري من تحته وأن له ملك مصر يأتي موسى عليه السلام ليقول لا إله إلا الله كيف يقول موسى هذا الكلام ويهدم به كل ما يدعو إليه فرعون وهل يسكت فرعون على هذا؟ كلا لن يسكت فإنه يجمع له السحرة حتى يثبت ضلال وضعف موسى عليه السلام وفي الحقيقة موسى عليه السلام يستشعر الخوف إلا أن الله تبارك وتعالى يؤيده ويجري الحق على لسانه ويجري هذه البراهين الدامغة على يديه وأمام الناس جميعا حتى يؤمنوا ويدخلون في دين الله أفواجا مشاهدين الكرام يوم الزينة هو حديثنا اليوم وما نستفيد به وما الدروس التي يغرسها هذا اليوم في نفوس الأمة كلها هذا ما سنتحدث عنه اليوم إن شاء الله ولكن في البداية نرحب بأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلا وسهلا أستاذنا الدكتور جمال ننور قصة الصراعي يا فندي لا بارك فاور يبدو أن فرعون أحس بالخوف وأحس بالخطر بدليل أنه ثار وهاج وماج وقتل وصلب فأين مكمن الخطر يعني كيف تمثل فئة ضعيفة كهؤلاء السحرة وموسى عليه السلام كيف يمثلون خطرا بالنسبة لفرعون بقوته وجبروته وأنه يقول إنه إلههم وإنه ربهم الأعلى الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد أما بعد ويعني من الواضح أن هذا الفرعون الذي ادعى ما لكم من إله غيري أليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحته فحشر فناد فقال أنا ربكم الأعلى وفي مواجهته لموسى عليه السلام وهو يدعوه الى افراد الله وحده بالعبادة والكفر بالطاغوت ويعني مع تقديم الادلة اللي هي المؤيدات الربانية هي العصا واليد فاتهام موسى عليه السلام واخوانه بالسحر واسقط في يده فحينما يعني كان يوم الزينة وتبين انه ما أتى به موسى عليه السلام ليس سحرا وإنما ده تأييد رباني فوقتاع أسلم لله رب العالمين ما كانش حد يجر أن يتكلم في حضرة الفرعون حدش يجروا يتكلم والمشهد نفسه هذا أسقط هيبته في عل حتى الملأ من الخوف فالذلك نجد أن هنا بدأ والجميل أن الفئة التي آمنت بموسى و... أو برب موسى وهارون هي الفئة الخبيرة بهاتين العلامتين الخبيرة ب... بالسح والخبير بالدين أيضا لأنهم كانوا هم الكهنة الذين يعملون في السحر، فهذه حجة دمعة على كل من حضر يعني أنه ما دام هؤلاء قد آمنوا فوجب على الجميع أن يدخل في هذا الدين. فالذات هو هو طبعا هنا هو يعني الحوار الذي بدأ مع موسى منذ البداية لما قالوا رب السماوات والأرض وبينهم إن كنتم تعقلون. قال لأن, يعني لأن اتخذت إله الغير لأجعلنك من المجنونين مرة تانا إن, إن الرسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون حينما تعجزه الحجة وحجزه المنطق يلجأ إلى تهديب البطش وده اللي نرى بعد شوية أنه في حرص شديد على أنه يبطش وهذا دايدا والظلمة دكتور جمال على كل ال... يعني في كل العصور نعم لا شك ده يعني سلسالة موسى في نهاية خمس قرون من الطغيان خمسة قرون يعني تتابع على على عرش مصر يعني النمازج من تواغيت البشر الذين فاق طغيانهم الحدود زي جاء مجربونا يعني فإنه طغى فمش ده كانش واحد ده حصيلة السنوات طويلة لكن يعني أعتقد أن موقف السحرة حينما تهددهم بالبطش والعدوان كان موقف يدل على أن الناس دولة وليدون مش مجرد يعني كالممكن لما هددهم بالخط يقولوا إن الله وإنا إليه رجعون. إن أستاذنا يعني سنتحدث في تفصيل موقف السحر وماذا قال وكيف ردوا ولكن السؤال الآن أين مكمن الخطورة؟ يعني هل يمثل هؤلاء السحر عدد بسيط من الناس وموسى عليه السلام وهارون هل يمثلون خطرا بالنسبة لفرعون لا لا يعني هو طبعا لا شك فيه الكفر بالطغوط يعني الكفر بطصبح يصبح فرعون ليس إلها وليس ربا ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورة ده, ده هو حكم فرعون يقوم على ان هو الإله ابن الإله صاحب الحق وضع النظام الذي تسير عليه الامة والكاهنة ورجال الدين يحاولون ان يسوقوا هذا المشروع ان ده له السلطان على الارواح وبالتالي يعني البطش بالحق وباهل الحق اصبح الان الناس بدأت تفكر ليه الناس دول اللي بيكلموا عن الاسلام والدعوة الى الله عز وجل يعني ينكل بهم على هذا النحو فادع نقدر نقول العملية هزة لأركان ال ال ال الذي يقوم عليه حكم ال ال الفرعون ولكن رغم هذا القوم الملع من القوم ظلوا حتى آخر لحظة من حياتهم لا يكفرون بالطاول إذن فال فالخطورة هنا مكمنها أنما ما يدعو إليه موسى هو لا إله إلا الله وهذا يهدم كل ما بناه فرعون أنه يؤله نفسه في قلوب الناس وإن القلب الواحد لا يستطيع أن يعبد إلا إلها واحدا ما نعم. نعم نعم هذا عن قوة هذه الفئة ومكمن خطرها انها يعني زي ما بنقول انقلاب حكم من دي حاجة تخلي إن, ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم ب... من ارضكم بسحره فماذا تأمرون وفي مكان اخر يقول انه لكبيركم الذي علمو مسر فلا سوف تعلمون. يعني ومج... وإن... وعت... و... واتهمهم بان ده امر بيت بليل ضد الفرعون فالقضية قضية كما تفضلت المقذية لا معبود بحق إلا الله لا إله إلا الله له الحاكمية له التشريع هذا الصوت يظهر على أرض المملكة هذا أزعجهم إزعاجا شديدا وسفاً تداعياتها ستأتي يعني لكن القضية لكن هنا هنا سؤال آخر يطرح نفسه الله تبارك وتعالى يقول إنني معكما أسمع وأرى والله تبارك وتعالى يقول أيضا إن لا ننصر رسولنا والله تعالى قد يعني وعد موسى وهارون انه انتما ومن معكما الغالبون يعني الله تبارك وتعالى وعدهم بالنصر والتأييد فأين النصر يعني قد يسأل سائل أو قد يسأل المشاهد أين النصر في القتل وفي الصلب وفيما حدث هل هذا كان نصرا أم أنه هزيمة نعم يعني بكل المعايير كان نصرا لأن الطاغوت لم يستطع أن يستخلص منهم كلمة الكفر نعم. كون أن هم يحرصوا يعني وفي هذا الموقف يكفرون بفرعون وبإلوهيته وبربوبيته وأنه كان باعتبر نفس الصانع الكفر بالطاغوت هنا على ملأ من القوم وإعلان أنه لا معبود بحق إلا الله ولا إله إلا الله هذا أزعجه نعم. يعني ف... هذا ولي... هذا نصر لان استعلت الموت استعل على الحياة إشدها قل هل فقد ما انتقذ ميلو كده اقضي ما انتقذ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا وذلك لما نشوف الحوار لم يقف الأرض يعني هل يعتبر هذا يعني ميلاد حرية حرية الإنسان من قيد الإنسان يعني كون الإنسان يكون ربه هو الله ومالكه هو الله ولا إله إلا الله فهذه أكبر حرية للإنسان لأن له رب واحد هو الله سبحانه وتعالى نعم هو في الحديث هو يعني كان ممكن من السحرة في أثناء هذا الحديث لما تلقوا التهديد والوعيد أن يقولوا إن الله وإن إليه راجعون لكن الحقيقة ما قالوه بين يدي الفرعون يثبت صبر وثبات ورغوة واستعداد للبزل والتصحية لأن عارفين دي إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم بنزلهم والجنة لا, لا. يقاتلون في سبيل الله في فيقتلونا ويقتلونه عاد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى من الله وعارفين للشهيد عند ربه يعني منازل يغفر له مع أول دفع من دمه وأمن من فسنت القبر والبستاج الكرام اللي هو التغير من الدنيا وما فيها ويزوج بالحور العين و ويشفع في أربعين أو قيل سبعين مئة لبيته مرتب في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكيه كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة وفرش المرفوع إن أنشأناهن إنشاء فجعلناه كرا عربا أترابا لأصحاب اليمين ومن دولهم جنتان زواتا أفنان مدهامتان يعني تقصن لما طالما قتلوا في هذا الموقف فهم شهداء وللشهد وللشهيد كل هذه الخصال إذا فهو نصر أيضا نعم والدليل على ذلك فاصحاب الأخدود فصحاب الأخدود لما أعلن لما حينما اسلم الجمع بين يدي زينواس الحميري اللي هو العربي الملك العربي الذي ذهبت وعقل الناس امننا برب الغلام امننا برب الغلام ف يعني قيل له كان في واحد بيقول لا اله الا الله البلد كلها بتقول لا اله الا الله ساخذ الاخديد على افواه السكك لانه هو ده واحد البلد كلها كلها تقول لا إليها أنه لا معبودة بحق يعني يعني ساقت زونواس الحميري no. وساقت فرعون وساقت الفراعين فدي طبعا كلمة أن يسقط هؤلاء ويكفر به من الناس فمن يكفر بالطوهو تقول بالله فقد استمسك بالعروة ونسقط فهم أعلنوا أصحاب الأخدود يعني كان يقول 30 ألف اقتحموا وحرقوا وحرقوا بالنيران لكن طبعا تصبح جنة من تقلون منها إلى الجنة ال لكن المرأة التي كانت تحت لا خالي يا أم ألقي بنفسك فإنك على الحق فألقت بنفسها ونزل القرآن قتل الأصحاب الاخدود النار ذات الوقود إذ هم على قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمن وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد فإذا المفضل عمز يقول هنا أصحاب الاخدود لم يقولوا قد لم يستطع التغوط أن يستخلص منهم كلمة الكف وهذا في حد ذاته نس... زي محص على أرض غزة العدو الآن يريد أن يستخلص من المجاهدين على أرض غزة كلمة أن العدو المغتصب هو صاحب الأرض ما دا استعلاء بقى قالوا لا أنت سارق أنت مغتصب أنت قاتل نحن أصحاب الحق فلو ماتوا على كده هم شهداء فالخضية هنا استعلاء هنا ال... ال... استعل, الموت... استعل الموت على الحياة يعني فيه. كون الثلعون يستطيع أن يسيطر على الأجساد ولا يستطيع أن يسيطر على القلوب فهذا نص نص ما في نعم هل هي حقيقة نعم. هل هي حقيقة؟ وكون المشهد يطول جمال انتهى ونحن خارج المشهد لا ننظر إليه من عال أو ننظر إليه من الخارج فنجد أن فرعون مات وموسى عليه السلام مات والصحراء ماتوا إلا أن الله تعالى خلد ذكرهم في القرآن الحكيم ليظل موسى والصحراء يمدحون وتفوح رائحتهم الطيبة إلى يوم القيامة ويظل فرعون يلعن إلى يوم القيامة. نعم. كلام. وهذا شكل من أشكال النصرة. لكن هو الشيء الذي يلفت النظر في موقف السحرة إنه يعني يعني كان ممكن يسترجع. لكن أرادوا أن يعطوا فرعون والحضور درسا في في العقائد ودرسا في في في في أهمية الإيمان بالله وللهم الآخر نعم. ودرسا أن فيه حساب وفيه جنة وفي نار نلمح في قوله لما قال قالوا لن على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خيرا وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى يعني بيدروا درس في التوحيد أن الإنسان ما خلق عبثا إنما خلق لمهما غاية وأن هذا الكون له وإله متصف بكل صفات الجلال والكمال وأن الدنيا لن تنتهي في هذه في في يوم الزينة لا ده في مشهد آخر هيجمع فيه الأولون والآخرون بين يدي الله عز وجل حينما ينادي الملك لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم من الله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب بيدلوا وقولوا في حاجة اسمها جنة ونار وفي حساب القسم مش مفلوت ما تصورش لك سلطان على الدنيا في الدنيا على أرواح الناس ورقابهم وأموالهم إنك أنت يعني خلاص دانت لك الدنيا لا لا لا ده ليس المقام الأخير من يظلم هنا لا يظلم هناك ومن يضحك هنا يبكي هناك فانا والدليل على ذلك ان فرحون في دلتا اذا هم منها يضحكون كان بيضحك من كلام موسى وفرحون شوف وصل الامر الى السخر يعني طبعا ده من نوع من الاستهانة يعني الدكتور كان حكى عايز لنا ان كنهم يبرزوا دعوتهم ويظهروها هكذا على الملأ يعني هذا الكلام ليس موجها إلى فرعون وحده ولكن هم يعلمون الملأ كله أن هناك عقيدة وأن هناك إله واحد يملك هذا الكون فهذا شكل أيضا ولون من ألوان الانتصار وبالتالي فالموقف كله نصر لهم وكله هزيمة لفرعون ده مش موقف فقط في موقف ده موقف سجله القرآن يتلى عبر التاريخ نعم. عبر حياة البشرية كلها نعم. وده اللي لدرسه محمد صلى الله عليه وسلم في لما تلك من أنباء الغيب نوحي إليه ما كنت تعلمها أنت ولا قومه قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين الله. وعشان كده هيجي ربنا هيهلك فرعون ومن معه فأغرق لهم في اليم وبعدين وأوراثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشاريخ الأرض يعني العبرة مش بالمشهد نعم. يوم الزينة في جميع الأحوال هو كان نصر نعم. والناس الذين رغم شوف الصبر والثبات والتوكل على الله يعني كان ممكن يعد يبكوا أو يعني والشيء يعني لكن هم أصروا إنه كمان يبلغوا كلمة الله إذا الناس دول فكرة تبلغهم لكلمة الله وهذا الدرس في العقيدة وفي الإيمان وفي الدعوة الذي أعطوه لفرعون وهم يعني على مشارف الصلب هذا يلفتنا إلى أمر في غاية الأهمية وهو أهمية الثقافة الشرعية والتاريخية للداعية. ولكل من يقوم مقام الأنبياء ويدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى نريد أن نركز على هذا المعنى من خلال موقف موسى عليه السلام وكيف تحدث إلى فرعون وموقف السحرة ولكن بعد هذا الفاصل شاهدان الكرام نلتقي بعد هذا الفاصل لنفصل الحديث في أهمية الثقافة الشرعية والتاريخية للداعية نلتقي بعد الفاصل أهلا بكم من جديد إذا فالداعية رجل يقوم مقام الأنبياء والرسل في تبليغ دعوة الله للناس ولذا كان لزاما عليه أن يتحلى بثقافة شرعية وتاريخية يحيط بها علما حتى يستطيع أن يبلغ دعوة الله تبارك وتعالى وعن أهمية الثقافة الشرعية والتاريخية للجمال من خلال موقف سيدنا موسى يعني رأيناه يدعو فرعون ويحدث عن أشياء كثيرة ويشير إلى مواقف من التاريخ وكذا السحرة تحدثوا عن أشياء كثيرة أيضا أثناء دعوتهم لموسى لفرعون فمن خلال هذه المواقف نود أن نعرج على أهمية هذه الثقافة يعني هو موسى عليه السلام في الحوار الذي جرى بينه وبين فرعون لما قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال عن... أيوة قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ينزل ده بالنسبة للقرون الأولى اللي هي الأجيال الأولى الذي جعل لكم هنا التعريف بالله عز وجل الذي جعل لكم الأرض مهدى وسلك لكم فيها سبولا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى قلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات النها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخريكم تارة أخرى البعث والنشور دي ده جانب لمحة سريعة وإن كنا قد تناولناها قبل ذلك تفصينا لكن شيء الذي يلفت النظر هنا وأيضا مرة أخرى موقف السحرة الذي يلفت النظر أن الناس دولة يعني يعتبروا من الفئة يعني أعتقد في الأصل كانوا مسلمين والدليل على ذلك أنه أكرهوا على السحر ورادوا أن أعلنوا إسلامهم لله رب العالمين والكفر بالطاغوط والإيمان بالله رب العالمين يعني, يعني قالوا لعل الله سبحانه وتعالى وما أكرهتنا عليه من السحر أستاذ حيك يعني حيك بتدلل الآن على أهمية الثقافة الشرعية والتاريخية وبخاصة أن السحر يبدو أن عندهم بقية من إيمان أستاذ نكمل الكلام فيها ولكن معنا عبد الباسط من مصر السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام عليكم اهلا وسهلا استاذ عبد الباسط صديق البرنامج إزايك. واللي بنفتقده اهلا جمال. مرحبا يا, الله يا دكتور جمال مرحب بيك يا استاذ عبد الباسط الله يكرمك ازيك يا دكتور جمال بارك بخير الحمد لله ما معلش انا الحلقه اللي فاتت ما قدرناش كان في ظروف يعني فانا معلش معذرة يعني ربنا يخليك عليها ربنا يبارك فيك لكن دا الحمد الحضور داعمين يعني اللي انا الحظ السعيد ان احنا نشاهد الحلقة واحنا متابعين الحمد الحضور الداعمين دائما يعني أكرمك الله يا انا نستفيد من علمكم بصراحة ونسعد بوجودكم يعني شكر الله لك يا فندم. حك لو تحب ورينها مدخلة او سؤال اتفضل الله يكلم ان شاء الله سعدتك عزيزي مني عرف من الدكتور جمال صفات الداعية الذي يجب ان يكون في هذه الايام وهل هو موجود فعلا انا من وجه نظري انا لا اعتقد انه موجود الا من رحمة رب لكن نفس صفات الواجبة فيها في الداعية الآن هذا أمر الأمر الثاني يا دكتور أشرف سيدنا موسى عليه السلام كان معه قلة من الناس وكان فرعون كثير العدد لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله نعم وجزاكم الله خير شكر الله لك يا سيد عبد الواسط يبقى إذن فهي مداخلة وسؤال يجيب الدكتور جمال على السؤال حالا إن شاء الله لأنه هو يعني الآن نحن نجيب على جزء من هذا السؤال الدكتور جمال وهو نعم. فكرة الثقافة التاريخية والشرعية للداعية أكيد هناك الصفات أخرى ولكن نكمل الحديث في هذه الصفات لأنه جزء من الإجابة. نعم يعني الملاحظ أن الفاء السحرة حينما أسلموا لي رب العالمين أرادوا أن يعطوا يعني درس للملأ من قوم فرعون. وهي كنت بتقولينه واضح أنه عندهم بقية من إيمان إن المثل يعني المثل يبدو هؤلاء من بني إسرائيل المسلمين الذين كانوا تكتمون إسلامه والذين استطاع فرعون أن يجندهم ل لأن يكونوا من ضمن الفريق الذي واجه موسى عليه السلام فلما تبينهم الحق قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهرون خلي بالك ما قالوش أمنا برب يعني بموسى لكن آمنا برب العالمين رب هارون موسى وهارون لا. ودي شيء يلفت النظر زي ملكة سبق لما قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين لا. يعني معلوش يعني دي قمة التوحيد رغم أن صاحب الدعوة هو موسى الذي دعاهم إلى الإسلام وعرفهم بالله عز وجل لكن حرصهم على أن يعلون أن ده إسلام أن خرجوا لله وأسلموا لله رب العالمين وأنهم يعني يطلبوا الأجر والمسوبة من الله رب العالمين فهنا الإعلام واسلمنا مع سيدنا دا يؤكد وحرصهم على أن طلب المغفرة من الله نتيجة ممارستهم للسحر لأن السحر حرام وحكم الإسلام ضربة بحكم الساحر ضربة بسيفه حرم. ولكن أين الثقافة هنا دكتور جمال يعني أين الثقافة من خلال كلامهم وحوارهم مع موسى وفرعون أي أين يعني مصدر ثقافتهم التاريخية والشرعية. يعني, يعني طبعا إحنا يعني ذكرناها منذ لحظات اللي هي إن إن أمنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا حكأنها رسالة وجهها يا فرعون يعني يعني عن هذا الإجرام بخوف برضه بالنار لكن سبحان الله وفي نفس الوقت بيفتح له باب التوبة. وفي نفس الوقت يقول له من يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها وذلك جزاء من تزكى يعني اوز يقول الترهيب والترغيب نعم. ده أسلوب يعني إذا النفس حتى محنكين في الدعوة ده أسلوب يدرس للدعاء الآن يعني يعني كيف أتوا بكل هذا العلم وهذا دليل على ان لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق رغم خمسة قرون من البكش بالإسلام وأهله خمسة قرون منذ عهد موت يوسف, يوسف عليه, عليه السلام, السلام إلى, إلى موسى عليه السلام خمسة قرون والدعوة ورغم التنكيل والقتل يقول سبحون أبناؤكم ويستحون سائقو في ذلك بلاء من ربكم عظيم لا زالت ثئة ظاهرة وهذا يؤكد على حقيقة أن الذين إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبنّا أنا ورسلي بس ربنا قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدمكم وربنا قال إننا ننصر رسولنا الذين عاملوا في الحياة الدنيا قوم للشهاد جاء الوقت المناسب وشوف بعد خمسة قرون تولد يولد موسى عليه السلام ويربى في محضن الفرعون علشان يقود مسيرة التغيير و و و و وإخراج الناس من نظومات الشرك لنور التوحيد فإن ثقافش عليه عالية إذن عاوز أقول ولو في مدأ في الدنيا تعرض لما تعرض له الإسلام عبر طريقه الطويل من تنكيل برجالاته وسلب لسرواته وتضيق في الأرزاق ما كان بقيا لولا أنها دعوة الله عشان كده ربنا قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هنا في لحظة من اللحظات خلق في, في ذلك الزمان البعيد يقيد الله سبحانه وتعالى موسى ورجاء قلة من المؤمنين الموحدين عشان يعلموا الناس قضية التوحيد واهمية التوحيد فدي يعني صورة من صور الصراع بين الحق والباطل الحق باطل رغم الضربات الموجعة التي يتلقها من الصراع عشان وفي نفس الوقت هذا الشيء الذي يضيفه ان طرف الصراع الذي يستمسك بالذي اوحي اليه هو الطرف المنتصر ودي بشاره الذين يصارعون الباطل في كل زمان ومكان أن المستقبل لهذا الدين يعني دين مفروض لازم يعني ده ونحن نتكلم خصة الصراع عشان نتعلم منها والناس يتعلموا منها إن الآن الصراع بين الحق والباطل على أشدة والباطل الآن انتفش وأصبح له صولة وجولة لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول وتلك القرى أهلكناه لما ظلموا واجعلنا لمالكهم موعدا فالحقيقة المشهد هذا يؤكد لنا أن الدين أن الإسلام هو دين الله في الأرض وفي السماء ويقيد لهم من يحفظه ويقوم به ويربي الناس عليه وقد قيد الله من يحفظ هذا الدين في هذا الموقف حتى لا نخرج من هذا السياق الذي نتحدث فيه فكان موسى عليه السلام وكان السحرة وقلنا إنهم تحدثوا بلباقة وفصاحة حتى إنهم تحدثوا عن مواقف تاريخية وشرعية وكأنهم قد تربوا في مدرسة إسلامية. ما هم تربوا مش كأنهم آه السؤال الآن أين ترب هؤلاء السحرة رغم أنهم آمنوا برب هارون وموسى منذ دقائق؟ كيف أتوا بهذا لا لا لا يعني من الواضح يعني من الذي موسى عاش بين ظهره أمه حوالي 30 سنة. نعم. تلقى عنها در... ثقافته الشرعية والتاريخية نعم. مؤقت قالت له أنت من سلالة إبراهيم عليه السلام نعم. الذي كان يدعو الله عز وجل ربنا وجعلنا مسلمين ومنذر... لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك واللي كان ب... يوصي أولاده أن يعيشوا علي... يعني. و... وموسى عليه السلام نزل عليه الوحي و... و... وكلفه الله بالبعوة ل... لكن بالدعوه. قبل الوحي هو تلقى تل... نعم. الوحي نعم وأمه مؤكدة أنه قالت له إن ربنا يعني حفظك في صغرك ولما ألقيتك في اليم وكذا لا. لكن القضية الثقافة الشرعية تلقى جانبا منها لا. من أمه لا. يعني أمه ست فاضلة و... و... و... وستطعت أن تلقينه الإسلام كله الت... يعني تعرفه بربه ودينه والإسلام وأركانه وأركان الإسلام وأركان الإيمان وتعرفه بالحلال والحرام والولاء والبراء وأهمية نصرة المظلوم وتعرفه ببأن الأرض لله يريسها من عن الكتب إن الأرض ذا يرسوها عباد الله الصالحون ولابد إذا خذ تعلقواها من مين احتمال يوم كنوا من الفريق اللي كان على النص. بالنسبة نفسهم. لموسى أخذ ثقافته بداية من أمه. ثم, عن ربه. ثم من تجاربه الحياتية نعم. وسفره إلى أنا. مدين وكذا من الفقر والتجلد والعمل العمل في الراعي والسقي وكذا وفي أثناء عودته من مدين بوحي الله له وطلبه من من موسى عليه السلام أن يبلغ هذه الدعوة لفرعون وقومه كل هذه مصادر لثقافة موسى عليه السلام ولكن وصحرة. ولكن يبقى السؤال السحرة هم من, من بني إسرائيل م. اللي هم كانوا قراناء عايشين مع أم موسى يعني جازد يقول في عصرها نعم no. أم من القل الذين دخلوا الإسلام على يدي موسى لأن موسى قعد تلاتين سنة قبل ما يعني ينتقل إلى مدين نعم no. تلاتين سنة دي مؤكد أنه هو ممكن كان يبدأ منذ ربنا قال ولما بلغ أشده واستوى آت إنه وعلما نعم no. اللي زي ده يفقه ويحفظ وص... لتصنع على عيني نعم. تربى تربية إيمانية فانطلق يدعو والدليل على ذلك ال... ال... ال... ال... لكن هل كان يدعو قبل أن يكلف؟ لا هو, آتم هو عرف الإسلام وعلمته عنج... الإسلام الأم هذه الأم التي وحينا إلى أم موسى أن أرضعيه نعم. وجعله من المرسلين مؤكد يا ربيته على أن الدعوة إلى الله فريضة شرعية وضرورة حياتية والأمر معروف أنه على المنكر وعرفته ان هذا الطويان الذي يعشعش في جنبات مصر لن ينتهي الا على اكتاف انسان العقيدة صحيح. الذي يشهد ان لا اله الا الله وان موسى رسول الله وان محمد رسول الله والطريق ذلك الدعوة والانتقاء والتربية والتكوين يعني اذا بقوله لانها ما كانش تتصور انه سيتم الخلاص من فرعون بهذه الصورة اللي هي قمالية الإغراق فانتقمنا منهم فغرقناهم في اليم لكن ده كانوا متصور إن مفروض في جيل هيتربى وهذا الجيل على نسق الجيل اللي قاده موسى عليه السلام لتحرير بيت الماء القصيدة كانوا خازها لموسى لأن لم تكتمل تربيتهم لكن هو كان الهدف الدعوة والانتقاء والتربية والتكوين لجيل النصر المنشود العنصر الضروري لإحداث التغيير عشان كده ربنا أهلك قوم موسى فرعون وهمان وجلدهم بسنة عامة بعد موسى ربنا سبحانه وتعالى ما اصبحش يهلك بسنة عامة نعم. بسنة عامة يعني منهم من اغرقنا منهم من خسفنا به الارض ومنهم من ارسلنا عليه حاصبة فكلا اخذنا بذنبه ده بالنسبة العاد وثمود وبعد اخر واحد له موسى عليه السلام ما بعد ذلك ما كانش فيه الاخذ بالسنة العامة جميل اذا فموسى عليه السلام قد اوصل دعوة ربه الى فرعون و و وحدثه باللين كما اوصاه الله تعالى وكذا السحرة و و ووجدنا ان فحوى كلام السحرة كان تقريبا هو مضمون كلام موسى عليه السلام لان المشكات واحدة ولان النبع واحد ولكن كيف كان رد فعل فرعون هل استجاب لكل هذه الدعوات الحالمة الرقيقة نفعا فكذب ابا كذب ابا خلاص وجحدوا بها بعد ما استيقنتها أنفسهم أدرقوا أنه لا معبود بحق إلا الله وأنه أه أه أه الحاكمية لأن يعتقد هؤلاء القوم ليس لم تقم عليهم الحج فقط بموسى والسحرة ضربونا يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألفتوا بربكم قالوا بالا شهدنا أن تقولوا يعني شوف ربنا يقولوا لما خلق آدم عليه السلام وهو ليس كمثلي شيء مسح على ظهري فخرجت كل نسمة قدر الله أن تكوني يوم القيامة نعم. فنظر إليهم رب العالمين وقال علمه أنه لا إله غيري ولا معبود سواء وأنني صاحب الحق في وضع الشريع والمنهاج التي تسيرون عليها وإذا أخذ ربك من بني آدم وانظرون ذرياتهم وشهدهم على نفسهم وانظرون ربكم قالوا بل جاهدنا أن تقولوا يوم القيامة أن كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرياتا من بعدهم بما فعل المف ده عهد الفطرة عشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا ويولد على الفطرة وأبواههم الذين يهوي أو يمجسانه أو ينصراني نعم. فهو قامت الحج على فرعون وهامان وقرون منذ يعني يعني فهم في عالم الدر فإذا في صخور فقامت عليهم الحج أيضا يوم الزينة ولكنه لم يستجيب ولم يؤمنه حنشوف مدام فرعون لم يؤمن ولم يستجب في هذا اللقاء ولكن هناك فئة آمنت واستجابت وهم السحرة هل كان هذا اليوم يوم الزينة وهل كان هذا اللقاء يوما حاسما للصراع بين الحق والباطل أم أن الصراع ما زال مستمرا أستأذنك ناخد الإجابة بعد الفاصل مشاهدين الكرام نلتقي بعد الفاصل كان يوما عجيبا أظهر فيه كل طرف ما عنده فالساحر أظهر سحرة والنبي أظهر معجزاته وفرعون أظهر جبروته وظلمه كل أخرج ما في جعبته ولكن هل حسم الصراع بين الحق والباطل؟ دكتور جمال هل هل كانت هذه هي النهاية أم أن الصراع زال مستمرا؟ يعني هو ظل مستمرا والدليل على ذلك ما ورد في سورة غافر ومؤمن عليه فرعون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا سلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وألهتك قال سنقتل أبنائهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قافرون يعني القضية هيواصل القتل والتسبيح والمطاردة للحق وأهلها رغم أن موسى عليه السلام قال لهم كلمة فقال قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحيتكم بعذاب وقد خاب من افترى يهلككم بعذاب مش خايفين لكن ما فيش فايدة ودي حكمة ربانية زي ما قالنا وسلم ان الله يملي الظالم حتى اذا اخذاه لم يفلت فتبقل له ايه تبقل قل لا اله الى الله طيب مش عاوز تقول انت اترك الناس يقولوا لا اله الى الله مش عاوز تصلي يصيب الناس يصلوا ولذلك نجد هنا موسى نلاحظ بعد شوية يعني وخاصة في التربية انه كان حريص على ان الناس يعني لا تترك المسجد عشان تعدي نفسها لمواجهة لان ده صراع حينما يتواجه الحق والباطل لازم تكون اهل الحق عندهم طاقة ايمانية ضخمة لن تشأ في المزق التربية على الطاقة الإيمانية نفصل الحديثة فيها ونحن نتحدث عن دروس المستفادة م. التي سننتقل إليها حالا ولكن قبل أن ننتقل إليها كان معنا سؤال السؤال عبد الباسط عن صفات الداعية الصفات التي يجب أن يتميز بها الداعية الحق وهو يعني يقول إنه لا يرى هذا الداعية في, في هذا الآن أو في هذا الوقت فا ي... فبيسأل حكاية يعني هل تراه موجودا أم لا وما هذه الصفات التي يجب أن تتوفر فيه احنا تكلمنا عن إن الداعي لابد أن تتوفر عنده ثقافة شرعية وتاريخية ماذا أيضا يعني ال يعني دي ثقافة الشر... <تصفيق> الـ الـ الداعي يحتاج للتربيه إلى علم اللي اللي هو فعلم أنه لا إله إذا الله يعني قمة في سلامة المعتقد والبعد عن البدع والبعد عن الشركيات والاستسلام الكامل لله عز وجل في الصغيرة والكبيرة وايضا الانتسال لأوامر الله والقيام بفرض الله عليه والتزام بالضوابط الشرعية بمعنى يعني النموذج طبعا العملي محمد صلى الله عليه وسلم الله والصحابة الله. رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون يعني فيه ثلاثمائة وضعة عشرة رسولة وهذا النموذج الحي الذي نتحدث عنه منذ عدة حلقات سيدنا موسى عليه السلام ويوسف عليه السلام ويوسف عليه, يوسف عليه, عليه السلام, السلام, السلام في الخيم كان ايه علم وادب واخلاق وصورة حية للإسلام الذي يدعو اليه نعم فاحنا الكلام اللي بيقول سيد عباسة هل فعلا هذا النموذج الحي طبعا في قلة لكن هي ليس الغالبة نعم المهمة لان ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول يعني كبر مختن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن نسترفع شعارات الإسلام وتلقا خطا من برية وشعاراتك وتجد وقعهم مزري لا, لا لازم يكون الإنسان المسلم صاحب الدعوة صورة حية للإسلام الذي يدعو إليه صورة حية للإسلام الذي يدعو إليه وع زي ما كانوا سلم قال عشان نعرف الصفات لما سؤالت السيدة عائشة قالت كان خلقه القرآن فدي الصفات لكن هنيجي بعد شوية نشوف مؤمن آلي فرعون كنموذج يعني بعد شوية نموذج لصاحب الدعوة فلذلك الصفات اللي هي الصدق وال يعني سلامة المعتقد ووو والخبرة ثقافة تاريخية وثقافة جغرافية ومش بس تربية إيمانية فقط تبقى تربية إيمانية وتربية بدنية وتربية عقلية وتربية نفسية تربية اجتماعية سلوكيه أخلاقية يعني الاهتمام بجميع جماعات ال ال الإنسانية ونشوف يوسف عليه السلام لما قمة في الإسلام يا صاحبي السيد هو بيقضي القضية التوحيد أرباب المتفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سماهتموا أنتم بأيكم ما أنزل الله بهم السلطان الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدو إلا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الشيء الاخر انه نجد فيه يوسف ايها الصديق نعم. انك اليوم لدينا ماكن امين كل هذه الصفات ان... كل اني حفيظ عليم واظن عن عرض امراه العزيز نعم. وامانته و و و, و... و... وكمان قيامه بفرض الدعوه الى الله الامر بالمعروف عن المنكر وخبرته ال... ال... ال... الثقافيه والاقتصاديه لما وضع الخطه الخمس عشريه نعم. يبقى اذا في علم وفي ايمان وفي عمل وفي حرص على وحدة الأمة نعم. وفي حرص على العدل وفي حرص على الشورى صفات الإنسان العقيدة يعني أسيب أسيب أنت مزاحم مراد فرعون لما تأسلمت لله رب العالمين دي نموذج لإنسان العقيدة الصحر لما ضحوا بينفسهم استعلاء على الحياة هذا نموذج لإنسان العقيدة أين هو الآن دي مسألة بقى عن إيه مؤكد أن فيه الفئة الظاهرة على أرض فلسطين على أرض الغزة التي تحاربها الدنيا كلها إلا من رحم ربي. ما تسمع الآن شيء يدير العقول. صدق وسَلَّم يعني كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا او كان ذلك كيف بكم إذا مرتوا بالمنكر ونأيتوا معروف؟ أصبح القاتل سفاك الدماء مغتصب الأوطان هم أصحاب الكلمة في في حياتي وأصحاب الحقوق. ما يجدون من يدافع عنهم فهذه المشكلة فعلا ندرة العصور مشكلة كل العصور نعم يعني فكرة تشويه صورة الدعاء والرسل تشويه صورة موسى عليه السلام وهارون ومن قبل يوسف عليه السلام يعني هذا هذا دي ديدا الدعوات في كل العصور نعم ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني يطلب من صاحب الدعوة لتشويه أولا الإسلام يعني أساطير الأولين اكتتبها فيها تمل عليه بكرة يعني إذن تشويص صورة الإسلام م. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون م. ده تشويص صورة الداعية والتشكيط في صدقهم م. واضف إلى ذلك يعني إيه ال كمان الإيذاء حصار اقتصاديا علشان يعني زي ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم نعم حصوله شعب أبي طالب وقدينا موسى شوف القتل والترهيب هنا بقى المصلئ لازم هنا بقى الإنسان يكون معد نفسه صاحب الدعوة الصبر الثبات الدعاء التوكل على الله مهمته عظيمة، لا. فإذن في امتحان طريق أصحاب الدعوات مليء بالأرصاد الابتلاءات لابد، هذه صفات كثيرة نسأل الله أن تتوفر في دعات اليوم، ولكن يعني نصل إلى المحور الأخير في حلقة اليوم وهو الدروس التي تحفرها قصة موسى عليه السلام في هذا الموقف. موقف يوم الزينة ما الدروس والمعالم التي نخرج بها وتخرج بها الأمة من هذا الموقف يعني الدرس الأول كبير. أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا عبثا وإنما خلقنا لمهمة وغاية أفعسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كتحا فملقيه ربنا خلقنا للعبادة بمفهومها الشاب عبوضوا الله ما لكم من إله غيره دي دعوات الأنبياء والرسل ودعوة الدعاة المخلصين إلى يوم الدين عبودوا الله ما لكم من الأمر مقتضيات العبودية لله رب العالمين إقامة الدين شرع لكم من الدين نوصى به نوحا والذي أوحينا إليك يعني موصر... يعني إقامة الدين دكتور يعني الدرح فالعروفنا يقول شرع لكم من الدين نوصى به نوحا والذي أوحينا إليك ومصين به إبراهيم ومسوعة عسى أن أقيموا الدين نظاما حياتيا شاملا عقيدا وعبادات ومعاملات وجهات في سبيل الله وسلوكيات واخلاقيات ومعاملات يعني اقيم الدين كده الدين ليس في المسجد فقط الدين ليس صلاة وصيام فقط ولكن ال24 ساعة تعنى دين نعم إن صلاتي كل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا أو انا اول المسلمين فاذا فضل يعني اخضاع الحياة يعني مقتضى العبودية لله اقامه الدين نظاما حياتيا زي ما قامه محمد صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. نظاما سياسيا واقتصاديا وتعليميا وإعلاميا زي ما قامه موسى زي ما قامه يوسف عليه السلام نظاما حياتيا شاملا ما زال الحديث عن إقامة الدين وتحكيمه في كل حياتنا ولكن معنا مدام عبير من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً. أنا محمد.جزاك الله خيرا على البرنامج. وجزا الله الدكتور جمال خير الجزاء على العلم الوافر. وطرحه التاريخي الفريد من نوع لأحداث تاريخية هامة جدا لحياتنا كمسلمين. والموازنات الرائعة ما بين الماضي والحاضر اللي بيساعدنا على استقراء المستقبل. وبعد إذنك عندي معلومة بس تعرفها أولها. تفضل إن أكتر من 80% من اليهود المعاصرين لا يمتون بأي صلة لفلسطين ولا يمتون قوميا لبني إسرائيل فأغلبهم من يهود الأشكناز وهي قبائل تاتارية تركية قديمة تهودت في القرن الثامن الميلادي وإن كان لديهم حق عودة فليعودوا إذن إلى جنوب روسيا وهي موطنهم من ومعظم بني إسرائيل رفض الانضمام إلى موسى في مسيرته الأرض المقدسة ورفضوا أيضا العودة إليها من بابه وعندي سؤال بعد إذن حالك للدكتور جمال تفض إزاي يكون الصحراء مؤمنين يعني كنت سمعت من شوية إن طرح بيقول إن هما ممكن يكونوا مؤمنين من الأول فأنا بقول يعني إزاي يكونوا مؤمنين وهم في يوم الزينة كانوا بيثوموا فرعون على الأجر والمكان إن كانوا هم الغريبون وجزاكم الله خيرا شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا على هذه المنحوظات الذكية إن شاء الله دكتور جمال يجيب حالا <تصفيق> لو في تعليق دكتور جمال على المداخلة الاولى وعلى السؤال اللي هو كيف يكونون مؤمنين وهم كانوا يساومون فرعون على اخذ الاجر وهو وعدهم بالاجر يعني هو الجزء وأنهم الاخير لان حسب القرآن الكريم هم اكرهوا وما قالوا كده قالوا ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتان عليه من السحر والله خير وابقى يبدو طبعا مع الحملة الإعلامية كانوا يعني في شواء ضعف م. فقبلوا أن يخرجوا يعني ل... هو كونهم يقولون آمنا هل هذا معناه أنهم مؤمنون وأظهروا الإيمان الآن أم أنهم يعني اعتنقوا الإيمان في هذه الله لا لا لا هم كانوا مؤمنين في الأصل م. ما هنا بيعتبر أنه ممارسة السحر تم نتيجة الإكرار وأنهم قرروا أنهم يقدموا حياتهم في سبيل الله لعل الله يغفر لهم خطاياهم عن هذا الذي وقع منهم نعم وانا اعتقد في جميع الاحوال يعني المهم انهم اسلموا نعم. عشان كده في الاخر قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين نعم يعني من ربنا يحصوا انه في اشوف لها ربنا افرغ علينا صبرا صبتنا يا رب وتوفنا مسلمين نعم فدي المسألة والمهم ان شاء الله يكونوا من الشهداء البرزة زي ما قالوا كتب التفسير قالوا في الأول النهار كانوا صحرا يطلبون الأجر من فرعون وآخر النهار كانوا شهداء برعة بالنسبة للقضية الثانية اللي قضيت يعني هو فعلا احنا كتبنا الكتاب اسمه المؤرخون يزورون التاريخ لدعم العدوان اليهودي على أرض فلسطين وكتاب ثاني كتائب صغيرة، بيت ميراث، بيت المغذس ميراث الأمة منذ عهد آدم عليه السلام، دي حاجة، وليس اليهود حق الفلسطين، وجمال حمدان كتب كتاب اسمه اليهود الأنثروبولوجيا، يثبت الكلام اللي قلته للسادة عبير الآن إنه أصلاً ليسوا من بني إسرائيل دولاً من أشكال، لازم اللي هم منهم من كان في, في القوقاز يعني من يهود القوقاز الذين يعني تهودوا بعد ذلك اعتنقوا يعني لا. ليس لهم علاقة. وحتى أن أحب فاتس بس أقول للأستاذة أمير حتى لو كانوا هم من أصلاب يعقوب عليه السلام يعقوب عليه السلام لم يكن يهوديا ولا إبراهيم كان يهوديا إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفع نفسه ولقد اصطفينه في الدنيا وأنه في الآخرة ولا من الصالحين إذ قال الله رب وأسلم قال أسلامه لرب العالمين وقص بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني أن الله صدف لكم الدين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون أم كنتم شهداء صحضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاقه إلها واحدا ونحن له مسلمون ما كان يا أهل الكتاب لما لما تجادلون في في إبراهيم ما كان في صورة أهل ما عمران ما يهوديا ولا يهوديا لما ولكن تحاجون كان ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من مشكير عاوز أقول فإذا ذول مسلمين واليهود ليسوا مسلمين مشركون فإذن في هذه الحالة حتى لو من صلبه انقطعت الرابطة لأن الرابطة التي تربط بين الناس هي رابطة العقيدة زي إبراهيم لما قال ابنه لما سيدنا يا إبراهيم لما ولده أشرك بالله عز وجل وأصر على شرقه ونلعاه إلى الله ورفض فقال حصلت مفاصلة بينه وبين قومه إن براءو منكم ما ميعابدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغض أبا حتى تؤمنوا من الله وحده لما ولما أبوه رفض الإسلام لله رب العالمين قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي فلما تلين الله عدوه لله إيه تضرّت قطعت الرابطةهن لأن مروهم أسلم وأبوه ظل على شركه. الحاجة التانية لما نوح قال رب من اهلي قال له انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح حتى, وإن كانوا من حتى لو كانوا من نسل يعقوب فقد انقطعت الرابطة وهذه الارض المباركة هي ميراث الامة المسلمة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون كون ان الارض تصلت عليها القتل سفاك الدماء المجرمون لا يعني ذلك ان لهم الحقوق هؤلاء المجرمون لا جست لهم لا حقوق شرعية ولا قانونية ولا تاريخية. نعم جزاك الله خيرا دكتور جمال المعنى واضح نعود الى ااا ان اهم درس نخرج به اليوم ان الله تبارك وتعالى لم يخلقنا عبثا وإنما خلقنا لعبادته بمفهوم العبادة الشاملة ولدعوة الناس إليها ولدعوة الناس إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله أيضا بمقتضيات التوحيد ولكن ما أليات ذلك كيف يتم هذا كيف يتم الدعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله لا شريك له هو مقتضيات العبوية إقامة الدين ونصرة الدين ونصرة أهل الدين وجهاد النفس وجهاد الشياطين وجهاد الكافرين والمنافقين بمقتضياتها الطريق إلى ذلك إنسان العقيدة فتأتي الدعوة إلى الله عز وجل قولوا لا إله إلا الله تفلح. وتقترن الدعوة بالانتقاء لا. والتربية والتكوين والإعداد وفي نفس الوقت نقول للناس الذين سلكوا طريق أصحاب الدعوات لازم تربوا الناس على أن طريق أصحاب الدعوات ليس مفروشا بالورود ليس مفروشا بالورود لأنه عندما يبدأ الدعوة إلى الله تبدأ الابتلاءات أستاذ الحك يعني مفهوم الناس عن الابتلاء أنه الابتلاء بال بالقتل والتشريد كما حدث مع الصحر وكذا ولكن يعني هل الابتلاء أشكال أخرى وألوان أخرى لأن الناس كثيرون يبتلون ولا نعلم أن هذا الابتلاء وعلينا دور تجاه هذا الابتلاء يعني ربنا سبحانه وتعالى علمنا أولا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلعلمنا الله الذين صدقوا ولعلمنا الكاذبين وأيضا رب العالمين يعني, يعني سبحانه وتعالى او الرسول عليه وسلم علمنا قال جد الناس بلان الانبياء ثم الأمس في الامثل يبتلى المرأة على قدر دين no. لكن الابتلئات يعني قد يبتلى الانسان بالمنصب والجاه والسلطان زي سيد داود عليه السلام yeah. يا داود ان جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وفي مساء من المسائل فوتنا داود فظن داود انما فتناه ف... فايه فاستغفر ربه وخره راكعا وانهار يبقى ده ابتلاء الابتلاء الاخر قد يبتلى الانسان بالمرض زي سيدنا ايوب عليه السلام لا. لما قال رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين قد يبتلى الانسان بالحبس والسجن زي ما حصل سيدنا يونس عليه السلام فالثقمه الحوت ومع و... يوسف عليه السلام و... و... وكما قلت لي يوسف عليه السلام لكن هنا يأتي كل العصور الظلمة يع... يعني دائما يحبسون الدعاء ومن يقولون كلمة ها بس هو يعني هنا المهم يعني إذا الإنسان قد يبتلى بقلة الزرية مفيش أولاد زي نعم. سيدنا زكريا نعم. رب لي هب لي ما يظنك زرية طيبة إنك سميع الدعاء نعم. يعني إذا الابتلاءات أصناف شتى والإنسان قد يبتلى بالفقر وقد يبتلى ربنا ولقد أرسلنا إلى أمم قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا لا جاءهم بأسونا تضرعوا ولكن نعم. قصد قلوبهم إذن فأشكال الابتلاء كثيرة ولكن في ثوان معدودة لأن وقتنا فعلا انتهى آآ آآ يعني مواجب المسلم تجاه هذا الابتلاء إذا كان بالخير أو بالشر المفروض نعمل إيه؟ هو الصبر استعينوا بالصبر والصلاة أخرتها إيه؟ ولا تقول من يقتل في سبيل أمواتهم بل ولكن لا تشعرون الدعاء نعم لأنه لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد البلاء إلا الدعاء no. السبات no. إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون no. التوكل على الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين والاستمرار في حمل دعوة الله عز وجل no. واستحضار النية والاحتساب عند الله عزوجل أنا. الرضا بهذا القضاء سواء. الرضا. نعم الرضا بالقضاء نحذّل ولا يتوقف المهم لا يتوقف عند واحتفظ النية. نعم. وطلب أفضل الشهادة في سبيل يطلب الشهادة الاحتساب النية والتجرد ورغبة في البذل والعطاء وتحصيل العلم النافع يعني نفضل نفضله مهمة. فلابد من تحصيل العلم النافع في جميع المجالات. إذن هذه بعض نعم. الأشياء ونسأل الله أن يوفقنا. مشيراً بعض منها في دفاتر. بعلمكم هذا الغزير. نسأل الله لا لا لا أن يجعله في ميزان حسناتكم وأن يكون نبراسا لنا يهدينا إلى الطريق القويم لا لا. من خلال التاريخ ومن خلال دروسه وعبره. شكراً. مشاهدينا الكرام إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة وللحديث بقية وللصراع بقية. وقفنا عند يوم الزين وانتهينا منه ولكن هذا ليس غاية المطاف وليس نهاية الأحداث وليس حاسما للصراع ولكن الملأ سوف يحرضون فرعون على موسى ومن معه ونتيجة لهذا النشوز وهذه القسوة من فرعون ومن قومه سوف يبتليهم الله تبارك وتعالى بألوان كثيرة من الابتلاءات نتحدث عنها إن شاء الله رب العالمين في الحلقة المقبلة وإلى هذا الحين لكم مني أطيب المنات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>